حديث ة ابن أ ب ي عتيق ف ت ذ ك ر و ن كنا قد تناولنا حديث ة ابن أ ب ي عتيق من هو ابن أ ب ي عتيق فاكرين ن س ي ت ه ذا أ س ب و ع عبد الله ها بن عبد الرحمن بن محمد بن أ ب ي بكر والذي قص فيه ق ص ة وقعت في أم المؤمنين عائشة فقال ي بيت المؤمنين أم عائشة ف تحدثت أ ن ا والقاسم عند أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة وكان القاسم رجلا ً ل ح ا ن ة وكان ل أ م ولد فقالت له أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أ خ ي هذا أ م ا إ ن ي أ ع ل م من أ ي ن أ ت ي ت هذا أ د ب ت ه أ م ه و أ ن ت أ د ب ت ك أ م ك فغضب القاسم و أ ض ب عليها فلما ر أ ى مائدتها قد قربت قام فقالت اجلس كل فقال أ ص ل ي قالت اجلس غدر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام ولا هو يدافعه ا ل أ خ ب ث ا ن في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة تناولنا هذه ا ل ق ص ة بشيء من البيان والتفصيل ووصل بنا ا ل أ م ر إ ل ى هذان الحكمان الفقهيان ا ل ذ ي ن يحملهما ي ح م ل هذا م ا ه الحديث الحكم ا ل أ و ل لا ص ل ا ة بحضره ل ه طعام والحكم الثاني ولا هو يدافعه ا ل أ خ ب ث ا ن وقلنا إ ن مدافعه ا ل أ خ ب ث ي ن لها صور ثلاث إ م ا أ ن يكون المرء حاقبا و إ م ا أ ن يكون حاقنا و إ م ا أ ن يكون حازقا وهذه أ م و ر تحدث لكثير من المسلمين وفرقنا بين الثلاث فقلنا الحاقد هو الذي يريد أ ن يتبرز والحاقن هو الذي يريد أ ن يتبول ويحبس بوله والحازق هو الذي يريد أ ن يخرج ريحا وفقط ا ل أ م و ر ينبغي أ ن نقف معها و أ ن ن ت ل ا و ل ه ا بشيء من البيان التفصيل خ ا ص ة فيما يتعلق بالشق الثاني من الحديث في هذا الوقت في وقت الشتاء يكسل كثير من المسلمين وينسون ان أ الوضوء على المكاره كما سوف نبين من مكفرات الذنوب فهم يكسلون عن الوضوء فترى أ ن الواحد فيهم يصاب بحصر ويريد أ ن يدخل الخلاء ولكنه يؤجل هذا إ ل ى ما بعد ا ل ص ل ا ة لانه يكسل عن الوضوء ولا يعرف ما حكم هذه ا ل ص ل ا ة أ ص ل ا من هنا كما قلت كان ينبغي أ ن نقف مع هذين الحكمين وقد تسبب فيهما القاسم بما كان منه في بيت أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة كما سمعنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة أ م ا عن الحكم ا ل أ و ل لا ص ل ا ة بحضره الطعام فقلت لكم هذا الشق من الحديث لنا معه تساؤلات ك ث ي ر ة أ ع ت ق د أ ن ل ن ا قد ت ر ح ن ا كثيرا منها في ن ه ا ي ة ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة وانا لنا إ ن شاء الله تعالى أ ن نقف معها بشيء من البيان والتفصيل خ ا ص ة كما قلت وان هناك كثيرا ايضا من المسلمين يكون الواحد فيهم جوعانا ويكون طعامه حاضرا ومع هذا من باب الورع يقبل على الصلاه اولا ويدع الطعام ولذلك قلت لكم هناك ما يعرف بالورع المكذوب الورع المكذوب والورع الذي يخالف فيه ا ل إ ن س ا ن السنه ف ق م ة الورع في الالتزام و ا ل ط ا ع وليس في ا ل م خ ا ل ف ة ومن هنا بعض الناس يعتقد أ ن ه بهذا قد أ ص ا ب الورع وهو في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر قد خالف الورع فتعالى لنقف مع بعض التساؤلات فيما يتعلق بالشق ا ل أ و ل بالحكم ا ل أ و ل وهو لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة ا ل ه بحضره الطعام ك ل م ة لا هذا الحرف الذي ورد في هذا الحديث لا ص ل ا ة هذا الحرف جاء للنفي وطرح أ ه ل العلم سؤالا قالوا النفي ها هنا ينصب على الذات و ا ل ص ح ة أ م ينصب على الكمال ل أ و ل ح ا ج ة لازم ن ف ه م لا ص ل ا ة يعني لا ص ل ا ة أ ص ل ا لا ص ل ا ة ص ح ي ح ة لا ص ل ا ة ولا المعنى لا ص ل ا ة ك ا م ل ة الثواب هذا السؤال ي ب ق ى أ ن تبتن في ا ل ص ل ا ة أ ص ل ا ي ب ق ى م ن كان جوعان وطعامه حاضر فذهب فصلت اصلاه بطل ة أ ص ل ا ولن ا ق و ل له صلاتك منقوصت الثواب ا د ه س ؤ ا ل اللي هي بقى لدي لدي تنفي ص ح ة ا ل ص ل ا ة أ ص ل ا يبقى في ا ل ص ل ا ة أ ص ل ا ولان ا ل م ر ء كده أ ن ت من الممكن أ ن ت أ ت ي وتصلي ولا تحسب لك ص ل ا ة أ ص ل ا وهذا معروف من خلال حديث المسيء صلاته خلاد بن رافع وهو حديث في صحيح البخاري خلاد بن رافع صحابي جليل يدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ومعه بعض الصحابه من ا ل س ن ة ومن ا ل أ د ب قبل أ ن تحيي الموجودين في المسجد لأن هذا يخالفه البعض قبل أ ن تحيي الموجودين في المسجد حتى ولو كان فيهم رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينبغي أ ن تؤدي ركعتي ت ح ي ة المسجد اولا لان هاتين الركعتين ت ح ي ة لله لرب المسجد فتقدم ت ح ي ة الله على ت ح ي ة غيره هذه م س أ ل ة ينبغي أ ن تعلمها مش تخش تلاها الشيخ حسني ن ومحمدين و اللهم صل م وصلي ا ل ص ل ا ة أ و ل ا ل خ ل ت المسجد قبل أ ن تصافح أ ح د ا وقبل أ ن تحيي أ ح د ا ا ب د أ أ و ل ا بركعتي ت ح ي ة ا ل م س ج د خلاد عنده علم بهذه ا ل م س أ ل ة فالنبي يجلس وصحابته هو لما دخل أ ق ب ل على ا ل ص ل ا ة أ و ل ا وقف ليؤدي ركعتي ت ح ي ة ا ل م س ج د هذا أ و ل ا خلاص من الذي ينظر إ ل ي ه ويرقبه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فبعد ا ل ص ل ا ة أ ق ب ل ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا به يفجا ب ا ل آ ت ي ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب فصل ي ف إ ن ك لم تصلي قال لا الراجل يعني جاء متطهرا ساتر للعوره、آه. استقبل القبله آه. كبر قارئ ركع آه. اعتدل آه. سجد آه. بعد كل ل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذا فصل فانك لم تصل ابا هنا لا صلاه لا صلاه يعني, يعني ما صحت منه صلاته و ك أ ن ه ا لم تكن أ ص ل ا لم تكن أ ص ل ا مقلش بقى زي بعضهم يعني ايه ف إ ن ك لم تصل لا انا صليت لا وهو هيقبل لا وهي كده ما احنا بينا فتوات هو هيقبل خلاص تتكلم مع مين بقى اذا, إذا كنت ترى ب ل ط ج ة في العلم والتعلم ك ل م م مين خلاص, خلاص لكن هذا ل أ ن ه مؤدب ويعلم أ د ب العلم واحترام النبي واحترام أ ه ل العلم خلاص يلتازه ويروح يصلي ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إ ذ أب ص ل ي ف إ ن ك لم تصلي ما قالوش بقى طبعا لها الزيت طب عليها الطلاق هي حلوه كده هي مش هتغير كده خلاص تعمل ايه انت سبحان الله اذا كنت تقابل بهذا يروح ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة يصلي ويجي يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة اذهب فصل ي فانك لم تصل فادرك ان عنده م ش ك ل ة لو أ ع ب ا ء يصلي للصبح النبي يقول له اذا فصلي ف فانك لم تصلي انه يصلي بنفس ا ل ط ر ي ق ة ب ن ف س ا ل ص و ر فعنده م ش ك ل ة فقال والذي بعثك في الحق بالحق ما تعلمت غير هذا فعلمني يعني خلاص قولي ا ل م ش ك ل ة اللي عندي ضيعت صلاتي خلاص عشان صلاتي تبقى صحيح إ ذ ا أ ن ت قد تكون عندك م ش ك ل ة في ا ل ص ل ا ة تضيع ا ل ص ل ا ة و أ ن ت لا تدري لا تدري فنكتشف ان هذا الصحابي ما كان يطمئن في صلاته لا واقفا ولا راكعا ولا ساجدا اللي هي اهل العلم سماها ب ص ل ا ة نقر الغراب عارف نقر الغراب نيجي ي ا خ د ح ب ة من الارض ب ي ا خ د ه ا ازاي ها يروح ضارب بوز وكده خلاص بيسيبه بيسيبه وما ل بيعمل ايه ولكن هذا ص ا ح ي ب ن ي المسلمين في د ل و ق ت ي ي ع ن ي ما ش ا ء ا ل ل ه آ ل ا ف من ا ل م س ل م ي ن يصلون ب ه ذ ع ا ل ط ر ي ق ك س عكس ع ل س ع أ ك ب ر يا د و س عكس عكس عكس ع ك ي عكس عكس ع ر ا ع ك ع ليش س ع ر ك ز م عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس عكس ع ب س ل ك س عكس ع ذ ه عكس عكس عكس ل ك س عكس عكس عكس عكس ا ك س عكس ع ك عكس عكس عكس عكس ع ك ما شاء الله ل ق و ة إ ل ا بالله مكان ا ولذلك هو صاحبنا يقولهالك كده يعني يقولك استناني ا عم استناني يا عم أ ن ا مستعد يقول لي انا ه ص ل ي العيش هاخطفهم و ا ي ل ك خلص يلا بنراجع يا عم تخطف ايه وتسرق ايه ما هو صدق ولذلك دول اسمهم أ ي ض ا عندها العلم سراق ا ل ص ل ا ة ده مش بياديها ده بيعمل ايه يسرقها ب يقول لك إيه؟ سرات الصلاه ويقول لك, أنا أخطف لك إيه؟ نص دقيقه دولار بركات ا ترك ترك نص د ق ي خلاص فليس كل من صلى فقد صلى والله وتلك ح ق ي ق ة ليس كل من صلى فقد صلى زي ليس كل من صلى فقد صلى وليس كل من ح ج فقد حق ج دي ح ي ينبغى أن يعلمها ق ة أن الناس ان لم تؤدي كما أ م ر الله خ ل انتهت ص ا ا ل م س أ ل ة صل ي على كيفك خلي كيفك دائما فعل فهنا سال أ ه ل العلم هذا السؤال لان في ه التي ا وردت هذه تنفي ا ل ص ح ة ولا تنفي الكمال نقوله ل ياللي جعان وطعامك حاضر لو صليت تبقى صلاتك ب ط ل ة ونقول لك زي خلاد اذهب فصل ي ف إ ن ك لم تصل ولا نقول لك والله خالفت ا ل س ن ة فانتقص ثوابك ولم ت أ ت ي بصلاه ك ا م ل ة الثواب يبقى حددلي المعنى ا ل أ و ل يبقى لا صلاه ص ح ي ح ة ولا لا صلاه ك ا م ل ة الثواب خلاص ابن حزم الظاهري يعني أ خ ذ ب ا ل أ و ل لا صلاه ص ح ي ح ة ولذلك عند ابن عازم لو حضرتك جعال و أ ك ل ك حاضر لو صليت عنده يقول لك ب ق ا ب ل ي لو نفعت خلاص ما صحت صلاتك ما صحت صلاتك صحت جمهور أ ه ل العلم يقول لك لا الله ج ح عندنا لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام أ ي لا ص ل ا ة كامله الثواب وهذا هو المعتبر ان هذا ما عليه جمهور أ ه ل العلم خ ل ان ص أ النفي هنا نفيه كمال وليس نفي ه صح هذه واحدة. الثانية قالوا هذا واحدة قالوا الثانية الحديث باب يعد من باب ت ق د ي م حق العبد على حق الرب يعني, إيه؟ يعني إيه؟ انتم ي ن تعلمون ان لله علينا حقوقا ولنفسك حقوق. عليك حقوق حينما يتعارض الحقان حق النفس مع حق الله بتقدم ايه بتقدم ايه؟ انت فكرت في ح ا ج ة ت ا ن ي ة غير ا ل ا بتكلم فيها خالص لا يا حبيب دا حينما يتعارض الحقان مش هواك و م ز ا ج بقول ي ت ع ا ر ض الحقان شاء الله أ ن تقدم حقك على حقه س د ق أ والله شاء الله أ ن تقدم حقك على حقه تقول لي إ ز ا ي يعني إ ز ا ي صحيح أ ن ا ه ق و ل لك إ ز ا ي إ ذ ا دخلت إ ل ى الصحراء فافتقدت الماء ما فيش ماء ح ل م ف أ ص ب ح ت في م خ م ص ة ش د ي د ة و أ و ش ك ت على الهلاك ثم وجدت خمرا حق الله لك إ ي ه حق الله لك إ ي ه شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب ش ف ت ع ر ض الحق ر ب شرب شرب شرب شرب شرب الخم ر ب شرب شرب شرب شرب ش ل ت ض م ن ا ل ح ي ا ة ربنا لكي ر ب ا لكي ردم حاك سدى رحمه ر ب ن ح ق ه ربنا ر ح م ن ا رحمه ربنا ردم ربنا ردم ردم ر م ردم ردم ردم ردم ردم د ه د م ر م ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ة د م ردم ر د ي ردم ر د د م ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ل د م ردم ر ا ل ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ل د م ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم ردم هذا من ر ح م ة ربنا به كذلك ا ل أ م ر من حق الله عليك أ ن تؤدي ا ل ص ل ا ة في ه وقته وانت ا ل آ ن ج ا ن حقك في انك تاكل مش ها قالوا شوف هل هذا الحديث يعد من باب تقديم حق الله حق العبد على حق الرب د ه ا ل س ؤ ا ل اهل العلم قالوا لا د هذا ه الحديث فيه تقديم حق الرب الاولى على حق الرب ب ر ض ه فيش حق عبده ازاي يعني الخدباله الخدباله الخد من حق الله عليك ان تؤدي ا ل ص ل ا ة في وقتها ومن حق الله عليك أ ن تكون خاشعا في ا ل ص ل ا ة فبقى عند ي حق لله مش حق انا بقى عند ي حق لله حق الله في الوقت وحق الله في في الخشوع أ ي الحقين أ و ل ى بالتقديم للوقت ولا الخشوع؟ ده السؤال بقى. الوقت ولا الخشوع بقى قالوا فهذا الحديث يشير إ ل ى ت ق د م ة و أ ف ض ل ي ة الخشوع على أ ف ض ل ي ة ا ل ص ل ا ة في أ و ل و ق ت ه في أ ولذلك وقته و ل تجد هذا في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن الله سبحانه وتعالى قدم الخشوع على ا ل م ح ا ف ظ ة قد أ ف ل ح المؤمنون رقم واحد رقم و الذين ح د ا هم في صلاتهم خشوعون سياتي لك بعد كذا والذين هم على صلواتهم يحافظون الخشوع الاول خلي الخشوع في دماغك الاول, خشوع في دماغك الاول. لانك لو صليت بلا خشوع يبقى ه ن ق و ل لك زي ما تقل خلات كده اذهب فصل ي فانك لم تصل ي ف ل نريد ن خشوعا أ و ل ا في ا ل ص ل ا ة وهذه م س أ ل ة ينبغي أ ن ت ل ت ف ت إ ل ي ه خشوعا أ و ل ا في ا ل ص ل ا ة ومن هنا التفت إ ل ى أ م ر هام لأن من كثير ا ل ن ا ا س ل ص ل ا ة لا تغيره يعني ا ل أ ص ل أ ن ا ل ص ل ا ة ب تغير ا ل إ ن س ا ن سلوكا وخلقا ورقه في القلب وكل ح ا ج ة ثم أ ن تجد ت ا ل ن ه ا ر شيء غريب يقول لك في ناس ك ت ي ر بتصلي ولكنها لم تتغير ق ل و ب ج م د ة و ا ل أ خ ل ا ق س ي ئ ة مش كدا ه طيب ا ل ق ر آ ن قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني شوف ب تقوم أ خ ل ا ق ك بتغيرك الصلاه الله طيب أ ن ا ا ل آ ن كثير من الناس ا ل آ ن بيتكلم بهذه ا ل ل غ ة يقول لك طب الصلاه ة ما غيرتنيش ل الصلاة ما غرتنيش ليه ل أ ن ك تصلي بلا روح روح ا ل ص ل ا ة م ف ت ق د ة روح ا ل ص ل ا ة في الخشوع في الخشوع الخشوع هذا لو حدث لو حدث بيورث في القلب خوف من الله بيورث في القلب ر ه ب ة من الله سبحانه وتعالى وطول ما في القلب خوف و ر ه ب ة من الله سبحانه وتعالى سلوك هانصالح سلوك ه ا ن ص ل ح ولذلك ا ل آ ن كثير من الناس يؤدي ا ل ص ل ا ة الى روح وعشان كدا ه ت ج د أ ن الشرع قد لفت النظر إ ل ى أ م ر ي ن هامين خد ب ل ك منهم أ و ل و لذلك أ ن ا اول كتاب أ ل ف ت في حياتي كان اسمه كده نور البيان في الخشوع والشك والنسيان ا كتاب أول ف ت إنه تبدي قضية جداً ان قرا جل المسلمين يصلون والصلاه لم تغير فيهم شيئا لماذا هذا الرشوع ده مقتول عند كثير من الناس عند هذا ب يقف و يصلي في دماغه يعني في راسه الدنيا كلها خلاص صلة فيش مك فيش مكما اللي زي م ا قال أ ب و ه ر ي ر ة ك ن اذا إ دخلنا إ ل ى المسجد خلفنا دنيانا مع لعالنا الدنيا مع الجزمه ة دي ساعة ل ل هذه ساعه لله بقى خلاص وفين س ا ع ة للوقت لكن ه و انت داخل وقت لله فلما ي ج ي الحديث يبين أ ن ا ل ص ل ا ة م ن ا ج ا ة بين العبد وربه فين د فين ده دلوقتي ده كل واحد جاي يرمي حمله ثقيل ويجري فرق جديد جدا بين أ ن تستريح منها وبين أ ن تستريح بها يعني جاي بيصلي يقول لك الحمد لله استريحت ح م ل وخلصت منه إ ب ق ى انت تستريح منها لكن النبي كان بيقول لي بلا لا ارحنا ي بها أ ن ا نفسي الفرق د ا يتشاف ا ل آ ن ب ا ل ا ر ح ل ة منها و ا ر ح ل ة ب ه قلنا في الواحد ما بيصدق يصلي خلاص خلص خلص فكيف ستغير سلوك الناس ما فيش ع ب بين العبد وبين الصالح ده حس ا س انه حمل ثقيل عايز يخلص منه خلاص وزي ك ت ن ترى المهم يخلص واول ما يسلم ك أ ن ه يعني ملك الدنيا و ق ف يصلي ك أ ن ه في سجن كئيب ففين ال... فين ا ل ص ل ا ة التي ت ؤ د ى ب ا ل ص و ر ة التي فعلا تغير سلوك ا ل إ ن س ا ن من هنا كما قلت ع لابد ش ن يتحقق في لك الكشوع الصلاة ل ا أ ن تلتفت الى امرين ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن الشيطان حريص كل الحرص على أ ن يفسد هذه ا ل ع ل ا ق ة بينك وبين الله ف ب د ا ي ة يصرفك عنه ولذلك تجد ا ل ك س ا ل ة واللي ما بيصلوش واللي ت ر ك ي ن ا ل ص ل ا ا ة و ل ل يوم بيصلي ي ا ل ج م ع ة بس خلاص كارثة هذه ك ا ر ث ة والله ك ا ر ث ة خلاص فلان ناجح ا ل إ ن س ا ن في أ ن يتحدى الشيطان و أ ن ي أ ت ي الى المسجد لا يتركك لا يتركك ولذلك تعال باخذ بالك من الله ولهولك ا هذا ان كنت تعلم فخير وان كنت لا تعلم فاعلم الشيطان جيش ب ي و ش ا لتفسد على الناس حياتهم وصلتهم مع الله خلاص؟ وهذا أ خ ب ر من النبي صلى الله عليه وسلم حديث اتجده في كل كتب السنه ة يقول ي ف ان ل ابليس قد اتخذ عرشا على الماء عمل نفسه م م ل ك ة عرشا على الماء وسيم الاله بن العربي المالكي عريضة ا ل أ ح وهو ا و يشرح هذا الحديث ي ق وهذا ل و من ش د ة كفره وفسقه فقد أ ر ا د أ ن يضاهي عرش الرحمن ل أ ن الله قال وكان عرشه على الماء فرحم عرشه يرسله صراياه الماء اسمع اللفسه للجاي على بقى وهو ك ل م ة يرسلوا ا ل ص ر ا ي ا هذه عنده ك ت ا ب جيوش جيوش جيوش هؤلاء الجيوش مخصصون, مخصصون في منهم خ ص ص و في م ن من تخصص في ا ل إ ف س ا د بين الرجل وبين امراته في م ن ه م من تخصص في أ ن يحبب إ ل ي ك الزنا والفحش في منهم من تخصف أن يحبب إليك、السرقة. في منهم من تخصف أن يحبب إليك منهم من منهم من الخام أن تخصف أن السرقة كل وحدده ا ليه وظيفة فيه شيطان معك بقى في يفسد عليك ل النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم لما جاء إ ل ي ه عثمان بن أ ب ي العاص قال رسول الله إ ن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى, لم حتى لا أ د ر ي كم صليت في لفظ يذكرني ما لم أ ك ن أ ذ ك ر ودي تلحظها أ و ي أ و ل ما ت خ ش في ا ل ص ل ا ة يمكن أ ن ت رايي م ا ب ي ا ت ح ل و ة أ و ي خالص ارفع إ يدك أ و ل ما تقول الله أ ك ب ر تلاشرت الذكرات اشتغل ايه ا ل م ش ك ل ة اللي كانت مش عارف ايه والإيه والإيه والإيه والإيه واللي انت كنت ن س ي ه م ش فاكر ويمكن كان عندك مفتاح ب ا ل ض ا ر عليه مش لاقيه روح مفكرك ب ي والدنيا تخرب وانت واقف <تصفيق> تفهم على طول زي ما قاله ايه بقى ذاك شيطان يسمى خنزب تعرف ان خنزب اللعين دا وصل على طول كده يعرف النبي والله ح د د ه بالياس بكده ذاك شيطان يسمى خنزب ودي في ل غ ة العرب بتنطق بلغات ثلاث خنزب وخنزب وخنزب و أ ش ه ر ه ا الفتح خنزب وهي معنى ا ل ك ل م ة عند العرب ا ل ق ط ع ة من اللحم المنتنه وما ب ن ا ق و ش لنفسهم غير أ س م ا ء من التنه خنزب اللعين ده أ و ل ما تقول الله أ ك ب ر وتلاقي الشريك يشتغل يعرف إ ن ه إيه؟ إنه حضر إنه حضر وما تقولش بقى الله أ ص ل ا ا ا سمعت من شيخ من مشايخ إ ن ه م ما ي ق د ر و ش يخشوا المساجد د ه مش ممكن يكون شيخ دا ح ت تعبان مش فاهم يقول إ ي ه والتعبانين ك ت ي ر هما مين دول اللي ب خ ش و ش المساجد هما مين انت فاكر الشياطين هتروح الخمرات اللي في الخمره ده واصل خد ل ا ا ص خ الدكتوراه عندهم مش محتاجيه ن ايه روح يعمله ايه ما خلاص ما هو شغال ده هو ما جند من جنوده خلاص خلصه ا خ ل ص ده هو مكانه الطبيعي هنا شو ب ق و ل ك ايه هنا لانه وظيفته و الافساد حيفسد اللي في الخمره ا مين اللي قالك وبهاله وسيتو ت ع ط ف ت ب خ ا غ ه ا كده واخد بالك مين اللي قالك بخش المساج يابد نرجع لاسرائيل البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان عفريه من الجن تفلت علي ا ل ب ا ر ح ة ليقطع علي ا ل ص ل ا ة حتى النبي ما سبوه حتى رايح أطاح النبي كلام كلام النبي اللي الصلاة اللي يا أطاح خلى على عليه وعليك يقطع ده ده مش مش مش وعليك عز عليه اسمع بقى الكلام د ا ف ي ه ليقطع ل ي ه الصلاه ف أ م ك ن ن ي الله منه ف ذ ع ت ه خلوه ت ل ا وكدت ان اربطه في س ا ر ي ة من سوار ي المسجد فتصبحون فتنظرون ص ب ح و ف ت ن إ ل ي ه ويلعب به الصبيان لو لاني تذكرت د ع و ة أ خ ي سليمان رب هبلي الملك الا ينبغي ل أ ح د من بعد كده انا اربطها ايه د ايه ل ن ا يا ل حبيبي ده جيل في المسجد, المسجد ن سؤال دا يكون جيل النبي ا في المسجد النبوي مش عم هيجيل بحسير في مسجد الصحارة ي انت رجل ا تقول ي م ا بتقول ا انت ب تقول ي م ا بتقول ا هو مكانه وهو شغله معك ا ل ه م ش هيروح ش ت غ ل مع ا ل ف ز د ا ن ي ي ن خلاص دول عده. دول عده فتخلي بالك يبقى رقم واحد تضعف اعتبارك ان في شيطان مخصص ليفسد عليك صلاتك ايه ادي رقم واحد رقم اتنين ودي فهمها جيدا انه يعلم مواطن ضعفك اللي انا سميتها زمان قلت في ابواب بيسلك منها خلاص ابواب بيسلك منها علشان يفسد علي وعليك ا ل ص ل ا ة وما بيصدق ان حضرتك مش حتى هو الابواب ا شاء إن الله ت هذه كده ويروح اما ل ل اللي بتديله السك د ا انت خ تتبع اللي ا ل س ن ة ولا بقول لك والله كلام غالي لان ا ل ك ل ا م ده ه مش ت لا ق ي ه ما ح ط ل د مجموعه لك د في كتاب رازب لا بقولولك الابواب لا كده مكسته دي انا يعني اعوام بتتبعها وجمعها كده مش أنا جمعها تكتب لكن لازم تخلي بالك منه قال أ ه ل العلم لابد أ ن تفطن له تقفلهاله كلما أ غ ل ق ت بابا ضيقت عليه وازداد خشوعك في ا ل ص ل ا ة بتفتح أ ص ب ح ت صريعا له لا لازم تخلي بالك منه حتى تحقق الخشوع في ا ل ص ل ا ة قالوا من الابواب أ ب و دي خلاص ل ا من أ ب دي باب العين الايه الايه تخيل في ناس بتخش ب ا ل ا من الكلام ده باب العين ازاي يعني باب العين ده اليس ما ق و ل ك لاولو لك ده تجد حديث الصحيحين في المخالف مسلم الحديث بولي باه اهدى أ ب و جهم ن بلميم ا مش بالله ش أ ب و ق ا ل يعني ا ل ل ه ا ل ع ا ل م أ ب و جهم ن إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم خ م ي ص ة خميصة ا ل خ م ي ص ة ا ل خ م ي ص الخميصة كما قال أ ه ل العلم ثوب رقيق غالي الثمن فيه أ ع ل ا م اعلام يعني ايه يعني خطوط مخطط كده خط أ ح م ر وخط اسود وخط أ ص ف ر ك ي د ت ق و ل الله و النبي بيلبس ده, يلبس ده. ايه و المشكله ة وانا بقول ذ ا الكلام لي برضو. اللي احنا عندنا لي المتحجرين برضه بعض بقى ي ع اللي هما ع ن د ه م ش أ ث ر من علم لكن ح ا ط ظ في نفسه انه يعني أ م ي ر المؤمنين في الحديث وهو أ ب و ح ن ي ف ة في الفقه وكده يعني و ق ر أ أ م س ك ي ت ي ن فافتكر ان هو ه أ ص ب ح ابن تيميه وتلك أ ي ض ا مصيبته يجي مثلا ل ا شيخ من المشايخ لابس ح ا ج ة مخططه ولا فيها الوان يقيم الدنيا ولا ي ق ا ل ت ل ش يا ع ب ي الله انك ت ا م ل مع انك ت و ر ا م ل مع انك تتعامل م ي انك ت ت ي ا م ل م انك تتعامل م ن تتعامل م ن ك ت ت ع م ل ع ا ك د ت ع ا م ل مع انك تتعامل مع انك ت ت ا م ل انك تتعامل انك ت ت ع ي م ل مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع ا ك ت ا ب ا ل ل ب ا س وشوف ا ل ن ب ي ك ا ن ع ا ل ب س إيه ق ب ل م ا ت ن ك ر ع ل ى ا ل ن خ ر ي ن ا ل ن ب ي لبس ا ل ل م ي ص ن ك ت ت ع ا ل إ ز ا ر ا ل م ر انك تتعامل مع انك تتك ت ا م ده ولبس ل ا ح م ر ولبس ل أ خ ض ر انها بلبس كده اه والله هي مش ا ل و ع ي ا ل د قفل وخلاص لا ولذلك في فلم و ص و ر ة عايزه ي ت ف ت ح واللي يفتحها لعلم لكن لقله العلم وانا قلتلك الكلام قبل كده وبقوله ان الجهل يضيق واسعا ويوسع ض ي ق هو الجهل بيعمل كده اللي في ه واسعه ر و ح ب ا ي ق ه واللي في ه د ي يروح م ه ج ا ه المهجاه الموزين ن ع د ه ه مختلة ف أ ى ابو ج ا ه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقبل م ا ت انكر ب اتعلم إ ب فهي ثوب فيه أ ع ل ى خلاص يلبس في أ ع ل ى الجسد النبي البسه البسه ق ل م ن حرم ز ي ن ق ا ل لك ان ل يكون أخرج هناك حاله وحرام ل ولكن يكون هناك حاله ل وحرام ل ت يكون ا ا على ل هناك ي يفترون حاله وحرام يكون هناك حاله وحرام يكون هناك ى ا ل لبس ل ه وحرام ثم خطط فيه ع ل ا م ا ل ن ب ي ا المشكله فصلى بها حديث صحيح وبعد ا ل ص ل ا ة نزعها وقال اذهبوا بها إ ل ى أ ب ي جه واتوني بانبجانيه خليوا بدل الخميصة ن حريص علي يهدي أن للنبي والنبي لا يريد أ ن يرد ك س قلب أن ي عليه هديته فعايز ي ا د ة اه وهو كان يتاجر في, في القماش وما إ ل ى ه ا ا خلاص ي أ خ ذ الخميصه ويبعت لنا أ م ب ج ا ن ي ن ا ل أ م ب ج ا ن ي ة ذ ا ب ق ى يعني كساء غليظ رخيص الثمن ت م ا تروح ا ل س ع و د ي ة تعرف ان الحياه اللي تبقى مشيتها خ ف ي ف ة واغطان غ ا ل ي ة والاصواف عندهم رخيص ليه ليه ع ش ا ن الجو ط ب ي ع ة الجو ا ل ش ي ا ء ا ل خ ف ف ي ة هذه ا ل م ح ب ب ة ف ا ل ن ي ج ا ن ي ة دي غليظه كده و ا خ بالك اقل ج و د ة من ا ل خ م ي ص ق ليه ف الثامن الخميص ل من ي مش ع ش ا ن الخميصه حرام لو كانت ع ر ا م لم يلبسها النبي بداياتا ولكنها أ و ج د ت إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل باب قال اذهبوا بها إ ل ى ابي جهن واتوني بامبجنيه فان تصاورها لازالت تعرض لي في صلاتي ا ل أ ل و ا ن ا ل ل ي فيها دي ه عملت ايه باه ش غ ل ت العين ش غ ل ت اليه ل ا ي ه خادت الناظر خنزه بيستغلها على طول كل شيخ خليك تبص وتسرح في الاحمر و ا ل ل خ ض ر و ا ل ن ز ر ع ش ا ن ك د ه أ ه ل العلم قالوا لبسها ليس بحرام ولكن هو مكروه م في ا ل ص ل ا ة شفت عبيري يبقى لماذا صلي أ ع م د إ ل ى شيء ثوب يكون ا ي س ا د ة س ا د ة خلاص لانه يجب ان يكون هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل من ه ق ا ا ف ي ل ن هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل ي ن هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل من ه ن ا ي افضل م ر هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل من هناك ا ف ل من هناك افضل من هناك افضل من هناك ا ف ل من هناك ل من هناك ا ف ل من هناك افضل من ه و ا ك ا ف ل من هناك ا ل من هناك ا ل ي ن هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل من هناك افضل من هناك ا ف ه ا <تصفيق> بس دي امور لا نلتفت اليها معشي كابا ق و ل ل ك نحن ا عندنا جمله من المشاكل وهذه المشاكل ن ت ي ج ة هذا الجهل الذي نعيش فيه ما عندنا هذا العلم فعيلك ولذلك لا ينفع في ثوبك ما يشغل بصرك اللي خنزه بيستغله اللي العين ل ل ي ا بتشغل على طول تاخد فكرك خلاص لا ينفع بكره في ثوبك ما يشغل بصرة ولا ينفع يكون ش غ ل ولا بصرا ينفع ي ما في مواجهتك وقبلتك ما يشغل بصرك ولذلك النبي صلى في بيت ع ي ش نفس ا ل م ش ك ل ة وسطرت حجرتها بقرام فيه تصاوير بعد ا ل ص ل ا ة اللاهي فقال نحي عنا قرامك هذا ف إ ن تصاويره لازالت تعرض لي في ا ل ص ل ا ة عشان ك د ه لازم تاخذ بالك من حاجتين لازم تاخذ بالك من حاجتين المسجد. المسجد لا يوضع في ق ب ل ة المصلي ما يشغل بصر منفعش من حظر دائما من ده ل ي ش غ ل البصر كل و ر ا ء لا يكون في م و ا ج ه ة المصلي ولذلك ج ذ ر ا ن المساجد نفسها ينبغي الا يكون فيها ما يلفت الباصه ولحديث في البخاري لما سيدنا عمر أ ح ض ر الرجل لما أ ر ا د أ ن يوسع المسجد فقال له إيه؟ اشدد البناء أ ن ا عايز بناء قوي وكني الناس يعني السقف يبقى تمام اربعه ش ه ر ب ر ا ما ينزلش ميه في المطر ولا ي ص ر ب شمس في ا ل ح ر ا ر ة وكني الناس و إ ي ا ك أ ن تحمر أ و تصفر فتفتن الناس شوف الكلام فتفتن الناس بتعمل لي خطوط حمراء وخطوط صفراء ز خ ر ف ة المساجد وتطلع علمه اسمه علمه ز خ ر ف ة المساجد يا ابني ز خ ر ف ايه ده النبي نهى عن هذا النبي حافظه ان من علامات ا ل س ا ع ة قال كلا ت ز خ ر ف ن المساجد كثيره ولا تعمرنها و الا قليلا م المساجد وقلت عمارها وقلت عمارها ا الساعة ت وقلت وقلت وبعملوا الجهل كثرت زخرفة في المساجد اللي فيه بيعملوها سياحية اعلى يعني ا ل س ي ا ح ة فيها تقدم على ا ل ص ا ل ة يعني ا عملت م ر ة م ش ك ل ة زمان كنا في ا ل ق ل ع ة فوق فدخلين عشان نصلي عملت م ش ك ل ة جواب دي ن ا ل س ي ا ح ة كسرط عصر قالوا لنا صلوا بره عشان السواحل يخش في المتخيل موادين نفس الوكس اللي احنا عايشين فيه إنه لما يقول ربنا في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه لا بندخل سواحدا ن س و ء ه م ع ي ض و س ك ا ر ة وسفله ولك سياحه في مستقبل ا ل س ي ا ح ي هذه سياحه يا ابني يا س ه دي وساخه دي وساخة دي ا في فرق كبير、جدا. بين اللي ربنا قاله فسيحه في ا ل أ ر ض وبين الوساخه اللي احنا فيها ب ا ل و ق ت ف ش و ف المسجد خد بقى ا ل أ ه م من ده ا ل س ج ا د ة اللي انت بتصلي عليه لما نقول لهم المكت اللي بتعبهم في المساجد ده يبقى س ا د ة سادة لا حضرتك بقى يروح يجيب س ج ا د ة وفاكر ان هي دي اللي كده روح حط ا ل س ج ا د ة رسمله ي بقى في ا ل س ج ا د ة ايه بقى اولا يمكن احيانا بيكتبوا لفظ الجلاله وتبقوا عليه ا م ر ي د أ ه و يا قران توافق عليها براجل ي ولو مكنش فيه دوله روح اعطتلك الكعبه ي ه ا انت بقى ل ل ص ا في السجالة ع الدق النظر وجسملك ر ا ناس عليها بجسمتي حواليه ب ح ك ن هذا ل ن ا س د ي م ج ر د ة م ن ا ل ع ق ل ت م ا م م ج ر د ة م ن ا ل ع ق ل ت م ان يكون هناك ا ج ر في ا ل ص ك ن ي يجب ان يكون ه ا ب ل ج ر ا ء ا ي ا ل ا ن ل ذ ي يجب ي و ن هناك اجراءات في المكان الذي ج ب ان ي ه ن ج ر ت في المكان الذي ج يكون هناك اجراءات في ا ل م ا ب الذي ي ان ك ا ك ا ج ر ا ء ي ل م ك ا ن ا ل ش ي ي ح ط ا و ن ه في ا ل م ص ل ذ ي ي في المكان الذي ان ي ه ر و ح ا ت في ا ل م ا ن ل ي ي ق و ل ي ب و ن ا ك ا ج ي ا ل م ايه وقالت ا اسمها شبرا مانت ح د بلد كنت مرة في ل ي ت و ماني ق ليه لها مقلوبة انها ة صراحة صراحة كواسة كده بدي صراحة كواسة انك لفت قال يعني تتمتع بيال الجاهلي, ده؟ ايه الجاهلي ده؟ يا ابني دي في ي ا ن ا يا ا ج صيني ببلد ن عملينا ي شبرمان ه م ي مش فاهمين اللي بضحكوا بقى عن الناس عن بقى وخلاص هذا فكرني ب و إ ح ن ا في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم خ ر ج ي بقى من م ا ل ج د ا ن ن ب ب ي ف س ل على رسول الله وابن امس وعبدالله ل و س وعمره ا ي ن ن يعني عتبة ع مالو ل لحم ي ا اخي م ا ي ص ي ر ي ا اخي م ا ي صح ي ا اخي م ا ي جوز ف ع ج ل ب ن ا و ي س ك ده في يوم هاو زاب و ب ر ج ل ه ق م يا جاهل برخم ع م ل و الامريكا ن و ا ل طوليانه عبيط نفسي ف م ي ا ل بوزر خ ا م ة م عمرو الامريكا ي ه ب ل اد اد اد اد ا ل نسدي ا ب ت ف ك ر ا ز ي ا ل نسدي ا اين ع ق و ل ه ا اين ع ق و ل ه ا فسبحان الله فالمسجد ا ل سجاد ة ا ل ل ي ه ص ل يعني ينبغي ان تجنب بصر ك مايش غ ل ه لان البصر لو وقع على مايش غ ل ه يبغا فتح بابل من ل ن ل خ ا ن زبال خلاص بصر ب ا ب و ي ش غ ل د م ا غ ك و ر بصر بصر بصر بصر بصر بصر بصر بصر بصر بصر ب ر بصر بصر بصر بصر بصر بصر بصر بصر بصر ب ب ص بصر ب ص لكن ده العجب بقى ان المسلم والله كده المسلم تبص ل مثلا بعض ا ل خ و ا ن ن الحلوين ا ايام ا ل ك و ر ة لو صادف بقى ان مرش ا ل ك و ر ة هيجي مع ع ز ا ن العصر وما يصليش العصر ا ل ك و ر ة اهم ويقولك ي بقى ه ا ص ل ي العصر في ا ل ا س ت ر ا ح ة ما بيعملوا ا س ت ر ا ح ة كده باستريحهم بتاع عشر دقايق ولا بتاع أ ص ل ي بقى العصر ومبقى حط المصليه فين قدام التلفزيون ويجي ع اهو بصلي ت ا ل م ز ي ع بقى س ا د ي س ا د ي ب ا ل من و ي ت س ابدا خلاص أ ن ت بتتفرج وانت بتصلي أ ن ت بتتفرج وانت بتصلي وبعدين تقولي ا ل ص ل ا ة تغير الناس صلاه هي ابدو بتغير أن هي فين ا ل ص ل ا ة أ ص ل ا هي أ ي ن هي الصلاه ة أصلى أين ي اصلا ل ة أصلى ف خ ن ا لا ا د ر م ش هو جنه ببصره ولا اعرف ل ا د هو ه تعمد تعمد تعمد هذا تعمد هذا فتلك مصيبه ت ينبغي ان ننتبه اليك يبقى عندك باب اللي هو باب اليه ل ي البصر اتفلوا اتفلوا اتفلوا ي ج ي و ر ا ك و ن باب ت ا ن ي انزل كده الشم الشم الشم ب ر ض و من من أ ب و ا ب الخشوع في ا ل ص ل ا ة الشم اه تصدق أ ن ت م تعرفي لا عرفك الله لما ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ف الصحيحين ويقول كده من أ ك ل من هتين الشجرتين الخبيثتين ل ل م البصل والتوم فلا يقربن مساجدنا ما تاكل بصل وتوم ن ي ي ن مطبوخين ده ح ا ج ة ت ا ن ي ة خلاص ولذلك في ل ف ظ ة ا ل ي و م ت ك ه م طبخه د لكن كلهم صحيين بقى الرجل قعد خبط صحن فولي خلاص رزح حلت ع ك س زي ما بيقولوا كده فكل ذكر ب ص ا ر ة خد بالك وكل جنب بينه بقى ايه فحلين باصر موهوج فا يروح جاي بقى ا ل إ م ا م واقف يصلي أ ن ا واقف جنبه ف أ م ا م ن ا قال ولا الضالين راح صاحبنا طالع اه بقى دي طلع يبقى و خ د ب ل ك أ ن ت اللي س ت ر ي واتفتح طبعا أ ن ا شميت واللي جنب شم وانا أ ص ب ت بقرف واللي جنبي اصيب باكتئاب وبعدين نخلص منه فخنزب دخل وقعد يقول ايه اللي و ق ف و جنبك و م ن س د ت ش غير ده ويالله مش عارف اليوم اللي ج ي جنبك فيه طب نخلص منه إ ز ا ي راحه الدنيا راحه الدنيا شوف النبي راح ايه شوف النادي راح ايه الشم ده ب ي أ ث ر ب ي أ ث ر خلاص ب ي أ ث ر صحيح و لانك ذ ل ك ق ل لك يا صلي بيتكم يا تيجي وعا ا ده ا اللي ب ي قال مش ا ت ق و ل بقى السبع السنة وعشرين درجة د هتاذيني انا وبس وتفسد علي خشوعي انا وبس لا ده انت ملايكه الرحمه اللي هتستغفرلك هتقرف منك فالنبي قال ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى مما ي ت أ ذ ى منه البشر ولذلك الفقهاء قال ولا تخش المسجد فاطعتك تخيل عشان ايه عشان ايه ما تؤذيش ا ل م ل ا ئ ك ة صلب بيكو صلب بيكو ا ل ن ب ي قالك كده صلب بيكو ولذلك ا ل ل ي ه ق و ل ل ك ح ا ج ة غ ر ي ب ة جدا حديث زي موسل والله حديث زي موسل لما نهى النبي عن هذا وقال إ ن من أ ك ر م بصلا او ث و م ل فلا ي ق ا ب ن ا مساجدنا فليعتزلنا في مصلانا فلا يؤذينا اه ل ش ا ن م لا يعنيش لا تعنش علي خ ن ز ما تعينوش ع لا ي تعنوش علي, علي خلاص الله تصلي قال سبحان فسيدنا فشوف في بيتك عمر قال كده كده عمر فكان إ ذ ا وجد النبي ريحاه محليس صحيح مسلم من رجل أ م ر به في فرق ب ن أ م ر ه و أ م ر به أ م ر به يعني يعني وكل الناس بيه يعني شاف اتنين شداء ا كده صحتهم ح ل و ة وقال له تعال تعال تعال شايف ده الوكل ب ص ل وثوم آه شلور مبر أ م ر به كده والله ف أ خ ر ج إ ل ى البقيع ش ل و ل م ب ا ر ف ت و ا هذا النبي ده كلام عمر الله لانك تعمدت ا ل م خ ا ل ف ة فتستحق ا ل ع ق و ب ة و د ه نوع من أ ن و ا ع ا ل ع ق و ب ة خلاص تعمدت المخالفه لماذا لا تاتي صل ي بيته لانك ستضيع خشوع المصلين فحريص على سبع وعشرين د ر ج ة وضيعت لي انا خشوعي وضيعت ا لي خشوعي ليه ليه ليه هيشبه ده بقى هيشبه ده بقى زمان قاله العلم كده هيشبه ده بقى ص ح ا ب ن ا اللي بيجوا بالشو... بالجوارب ا ل ح ل و ة الشراب يعني الشراب بقى ع م ل يلف على رجله تمام و ا ل ج ز م ة ما شاء الله يا عم جزاك الله خيرا ربنا ب ا ر ك لك م يقلك ش حاك لكن المساجد لها أ د ا ب من أ د ا ب ه ا الا ق ا ل ا ربنا خذوا زينتكم عند كل مسجد ولذلك لما سال الرجل ه وسلم الراجل يبقى له شغل معين و ع ز ي ز يصلي قال أ ي ع ج ز أ ح د ك م أ ن يتخذ ثوبا لعمله وثوبا لربه لو هتروح تقابل م د ي ر ولا حبيبتك ولا خطيبتك هتروح لها كده ش م ع ن ى ربنا اللي بتقابله كده ش م ع ن ى ربنا اللي بتقابله كده وهلأ خذوا زينتكم فانت جاي يا اخي اقل شيء اعمله اخلع شرابك وارميه مع جزمتك و خ ش شخصي رجلك لا ده يروح د ا خ ل كده خلاص تقوم تشتاق ا ل أ ق د ا ر بقى إ ن أ ن ا اللي بصلي ورا منه و م ص ع ي ب ن ا يسجد أ ر و ح ساجد دماغي بين رجليك اقعد اقول الله ي ن ت ئ م منك الله مش ع ا ر طول ما أ ن ا ساجد كده ما أ ن ا شامم قرف وعميت هو ده ا ل إ س ل ا م يعني هو ده ا ل إ س ل ا م هو ده ا ل إ س ل ا م و ده بيمشي وبيسيب ختمه والله بيمشي و س ا ب ختمه يعني لو جيت بعد ثلاث ساعات تسقط في نفس المكان ا ل ل ي كان واقف فيه تقول يا ادمين المعفن ا ل ل ي كان واقف فيهم ا ا س ت ه ل إ ل ا كده ل أ ن ه خالف شعر ا خذوا زينتكم دي ز ي ن ة عند كل مسجد عند كل مسجد ف أ ن ت ليه تفشي على ي خشوع في الصل ا ة و لازم ت ب ع ر ف ان شمي يؤثر على خشوعي خشوعي、خلص. قبل ما اخش الباب ت ا ل ت ل س هنشوف ا ل أ ب و ا ب دي اللي لا تسيبها م ف ت و ح ة ولا حتى م و ا ر ب ة عشان ما تبقاش ها بتفتح الباب لمين لخنزب ا ل ش ي نشوف خشوع في الصلاه ماشيه ازاي、خلص. قبل ب تجاوز ا ل ن ق ط ة دي عبد علينا اللفظي كده مش عارف خدتوا ب ل ك م منه لا فأنا قلت د ه في ص ح ي ح إ ن النبي اكل آل ما الأكل من هاتين الشجرتين إيه اللي هم إيه كده البصل والطوم يبقوا حلال الله حلام طيب مش هو قال من آ ك ل من هتين الشجرتين الخبيثتين طب ا ل ق ر آ ن قال يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم طب ما هو لعب ت البصل و ا ز ا ي ل و ع م ل ت ز ن ب بتتوب ا ا ز ي ا س ت غ ف ر ما ي ن ف ع ش فتوبوا إ ل ى باريكم فاقتلوا انفسكم م ا ذ م انتم تقولون مصر و خ ذ ت بقى ش ا ر ع لبي الله موسى خليك ماشي به فلما توب موت نفسك يالله يا عم ينفع ما تكلمنيش بشارع لبي الله موسى كلمني بشارعي ا ر أ ي ك نخش في السكري ولا نقفلها نقفل خلينا في سكتنا سكتنا اللي قاله النبي الله قال من أ ك ل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ه ب البصل والتوم حلال ولا حرام من هول بس مش المراد وتكمل معايا القادم يعني انك ان ان هول هقول الله هشوفك الله لو لك تعالى اللقاء بس يبقى شاء شاء عايز تعرف شاء في وقدر طبعا هو اللقاء القادم هيبقى بعيد شويه معلش ان وجبنا لقاء قبله يبقى خير و ب ر ك ما وجدتش يبقى هو ي ك و ن لقاءنا السبت اللي بعد القادم وبعد كده هيبقى لقاءنا كل يوم سبت ك لكن يوم سبت ل السبت القادم ده أ ل ا هكون على سفر مش ه م ب موجود أ ص ل ا في ا ل ق ا ه ر ة لو قدر الله استطعنا ان ا نوفر يوم فاضي عشان ل ا ا ل ل ك ما ي... م يتنسيش خمسه عشر يوم انا عارف انهم كتير يبقى هتلاقي الشيخ بيقولك ان شاء الله الدكتور جاي يوم كذا ف ن ح ا و ي ي د ي ك و ا يوم إن شاء الله قريب يعني ما امكنش يبقى هو ا ل ق ا ئ ن ه هيبقى يوم السبت اللي بعد القادم و هيبقى كل يوم سبت ان شاء الله عشان احنا طبعا ايه مشينا معاكم ش و ي ة في الفقه ف ع ا ز ي ن نمشي معاكم شويتين في التفسير إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله ماشي ف ه ي ب ق ى ا ل ق ا نبا معتاد كل يوم السبت ان شاء الله سبحانك اللهم وبحبك. أن لا إله إلا أن نستغفرك لكم الله الله عليكم وبارك فيكم وبارك